وذكر ابن الجوزي في المواعظ ان شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات مر ذات يوم ببيت فاطلت امراه وسالته عن بضاعته فاخبرها فطلبت منه ان يدخل لترى البضاعه فلما دخل اغلقت الباب ثم دعته الى الفاحشه فصاحبها قالت له والله ان لم تفعل ما اريده منك صرخت ليحضر الناس فاقول لهم هذا الشاب اقتحم علي داري فما ينتظرك بعدها الا القتل او السجن تخوفها بالله فلم تنزجر فلما راى ذلك منها قال لها اريد الخلاء قالت نعم فلما دخل الى الخلاء في بيتها اقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط وجعل ياخذ منه غائطا ويلقي على ثيابه ويديه وجسده ثم خرج اليها فلما راته صاحت والقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت مضى يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه مجنون مجنون حتى وصل بيته فازال عنه النجاسه واغتسل فلم يزل يشم منه رائحه المسك حتى مات